فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أَنفُسُهُمْ ظلما وعلوا فانظر كيف كان عَاقِبَةُ المفسدين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 نمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم, لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.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 بها ولا منها أذلتهم وهم صاغرون قال يا أيها الملأ وَإِلكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن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 قال يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اطَّيَّرْنَا بك وَبِمَنْ مَعَكَ قال طائركم عند الله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 أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً من دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لوط من قَرْيَتِكُمْ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 قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قال الله خير أم تشركون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها آهلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون أم جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا آهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض آهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيْلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا آهنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 وَإِنَّ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غَائِبَةٍ في السماء وَالْأَرْضِ إلا في كتاب مبين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 ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون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 الله وكل اتو داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون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 فمن اهتدى فَإِنَّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها